إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا تجد له وليا مرشدا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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمدرسي لا لإذا زي بلغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني نقول وبالله التوفيق وبأساندنا إلى الإمام نقول وبالله التوفيق كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم متبق عليه أبو هريرة رضي الله صلى الله عليه وسلم كأبتغم بل صلى الله عليه وسلم كذل إيوه رمضان نكاي لبرجبوني منج رمضان سر روشك بيشوي دو روش بيشوي لبرت إلا رجل تنهاك سجنبي كان يصوم صوماً أليصومه رأي بيت عادته إذا لون مني يكروشك ناروشك بروشة لبيت دقاته روجي شيشك نابيل بوي أنيا يكدو روج بروشة لبيدو روجي في تاركاته يكسي روج بروشة لبيسي روجي في تاركاته أو بيت عادته إذا أو شمودي منك فرمودي عن عمال بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى القاسم صلى الله عليه وسلم كره البخاري وتعليقا وصله الخمسة وصحى ابن خزينة وابن حبان عمال يقول ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه هل أو رجيب رجيبي رجيقمان يوم الشكة يوم شك يعني نازل في أروج رمضان يعني نا شك بين قدر شك أو وقتي بعد فقد عصى ابن القاسم صلى الله عليه وسلم أو سرتيسي في إخبارك صلى الله عليه وسلم كلا شيء ما يبغى إيه معلقين هجوم يعني الشيخة كي اي معلقة لي ورنقتيه بلام لا بين سقيت لهمي بمسؤول وارد و عن أبي عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فاصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فقدرو له منتفق عليه عبد الله يقول إمام عمر رضي الله ورد الشام بي دفئة مئة جملة يقم بني أخوة صلى الله عليه وسلم فالمئة أكد ما أمت عنديت فاصوموا برشوفا وإذا رأيتموه فافطروا, وإذا رأيتموه فأفطروا. ديسان لدينا ممكن ان نتحدث عن تقديم الرجل فانهم عليكم يمكن ان يكونوا ممكن ان يكونوا يعني ان يكونوا ممكن إذا يكونوا ممكن ان يكونوا ممكن ان يكونوا ممكن ان يكونوا ممكن ان يكونوا ممكن ان يكونوا تقيم على قيد وعيمني ما هو ذكرت صلاة وهذا نخشى يوماً ني. والمستميتين عليكم فقده لوا ثلاثين. بل إن أجر الرياد ما مسمى. أجر ليت الخنبو توابنا بو فقده لوا ثلاثين بربكنها سيراشك بربكن. ثلاثين بربكنها بكنة سيراش كبيستونهم فيشتل. ولو في حديث أبي رضي الله تعالى عنه فاكملوا عده شعبان ثلاثين. ولو على حديثة أبو رياتها هو مانجي شعبان تركان وبيك نسيب وعن ابن عمر رضي الله تعمل باش سيء اقر ديتراء نديتراء او اني ولا ما مانسلال السيء دمشاك انيانا لبرسيق لبروه لا مانجي انجليزي سيديق من هيا بلام او مانني لا عربي سيديق من هيا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلالة فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ترى الناس لله يعني كمالك خلق من انجان ديت زيادة لكسك رسول الله يخبر يخوام صلى الله عليه وسلم أني رأيته أن من ديتم فصام وأمر الناس بصيامه فالموشي يخلتهموا يبقى براجوبهم الراو أبو داود الصحاوي ابن حبان والحاكم فرموه لك عليه الصعيد والغليل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشرد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشرد أن محمد رسول الله قال نعم قال فأذنت الناس يا بلال أن يصوم غدا رول الخمسة وصحاب ابن خزيمه وابن حبان ورجع نسائيه ارسالهم فالحديث ضعيف وشيء البعليه ضعيف دانا يا ابن عباد الله يقول له الشامبي فرميت اعراضي قال لك رمي صلى الله عليه وسلم فرمي امان مع جنبيني فقال فرمي ايا اتو الشاهدين لا اله الا الله فرمي باله فرمي الشاهدين ان محمد صلى الله عليه وسلم بيغمدي خداه فرمي بضع فرمي بان فرمون لا أقول شيء أي بلال كبان برشوبا أن يصوم غدا تعال فرمون هذا كان صحيحا حفظة رضي الله أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه خمسة ومال الترمذيه والنسائيه الى الترجيح وقفي وصحه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان فاربو لكه صحيحا وعفصي دايش بروادان لما انتهتها كأغنبري صلى الله عليه وسلم فاربو يتيم هل يشك لكاتك براشبوني منجي رمزان من لم يبيت الصيام قبل الفجر كاتك اتوب فرس نفس فرس سنة دبي دبي الشو نياد بيني نياد يعني بيجني يجب أن يكون هناك ويجب أن يكون هناك القلب فلسيام يكون هناك باتما النبي باتما أشتيا؟ أبتو كشف يدلوه؟ باتما أبارجب المتوعد فلان بانقمكا أو باتما يبارجبك وفلان سبعين ساعه وراضي لكاتو رمزانا او اي شيء يسالني اه واروا يجزاك وكاله انسان اصلاه وكاله زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي لا فعش تبياني اوزن نخوشي عمدن نتخوشي المهم لقمان لكوتن هاو ناولنا ني سعد مع المغرب نتواني بري إني صائف نيبيني فارغشي بي بابلغي وي بيغم بس عبروش جان فعش نيش تبياني دستدلي اوزن بي كده قريت ومعلي دالتن سمانها اوزن لي سمان أو فرموي إني قد أصبحت صائما فإني صائم. أمن أوب رجالهم ذا أوب رجيم وذالذال إيش قاعد يا طلعتن حاجة ويبو طلعتن هالثمانية ذهن أقبيط يا يعني فلان يا فلان في غمرة الجبل ميتن إني كنت قد أصمت صائماً وأفطر إيش قاعدي إذن دتواني دار الوقت شيل لروي ن يأتي تلاعبيني ولدار قطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل أو أو نينا الشو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوم آخر فقلنا اهدي لنا حيس فقال أليني بلقد أصبحت صائما فأخلا تعالى يا عائشة جيرتون رزائي خداي لسر لي كوا روجة كان بيغمبر إخوة تسوى جوري لبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم روجة كان هل عندكم شيء بيغمبر إخوة لسر بنار تجوري بيما نقول تسانية قلنا لا دخل النبي ذاته فقال هل عندكم شئ تسانية وثمانية فرموه قال فإذا إذن مصائم كواتب روشيما روشي شكاة علمان فقلنا قد السانية الرجيم فقلنا أهدي لنا حيث حيث يبدي لنا سأخذ ما لقر رون لقر كشي أوه طبعا أوى فقال ألني بأم نشانده فلقد أصبحت صائما فأأكله كبين ده قلت قد أمنيت منه وروجيما بلان ليخوارده في ذلك دوا عن زيد بن عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الاطراء متبق عليه سهل بن سعد رضي الله عنه سلبي تجربته كفي خمبرى صلى الله عليه وسلم فرميتي إيش دخلتي خير يمحيه ماء ما دام فترك النوى فلا كان لفتارك النوى كان جناة تأخير يا نقول تأخير للسنانية وروى في عمر ما نذكر صل المغرب قبل طلوع الشمس شيء كان نخير لكركوك كاتك إمام, إمام مع أبو سلمان بالدعوة تعازى بعد يعني مع إمام زور الشيخين يعني باش شيخين له نورش شيخين وأنا عادة من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل احب عبادي الى إلي اعجلهم في طراء ترمذياتها هذه فاصله البرموده الضعيفه ده فرمودي ابو هريره را زي خديل زدي كوابي غمبري خواص البرمودي هدي خداي برودجار بندكاني من أويا كوا زوترين كأفتحته كانوا كذري عجلوا نعم أنا دلوقتي في بغداد يعني الله أكبر طبعا يخشش بس والله أنا وين ما الله لفظ دهويان كده وا الله ملام أقعد أبي الله أقعد جنبه توه نزق مزري الله هو الله جنبه لا بخوي نكانت والله امند هو يقدو <تصفيق> اما رحمة زيجي خو بن كان مالك رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه متفقون عليه أنا سكرني ما الذي يدور زيف على سربي كبيه غنبلي خواص الله عليه وسلم فالميتي بعشوا بكنوا لبلاوي ببركات لا بعشوا كهذا ليكنه عندك يقلا بعقلك صلى الله عليه وسلم بما يقول تيسحني بكن تقول السحر كذب بركة ما هو وثيا أستعبه حد في النفس حوري هذا أنا في يقول في السحري عن سلمان ابن عامر ضби رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفترا أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصححه ابن مزيم وابن حبان والحاكم الموجود كشعلباني لا صح الجامع بصحيح لنا يا سلمان كريعامر ضبي رضي الله تعالى عنه كفيع م جيلك صلى الله عليه وسلم دفن اذا اجريت اذا افطر احدكم هذه لي واقفتاري كذا ولا كاتبوا يقول فليفطر على تم بما فساد كذا لثر خرمه تا بده فليفطر بضمي نهيدي يعني فعل الماضي كي افطر ابوه بلا ما يقبل با يفطر هو فعل الماضي كي فطر ابوه او بثلاثه بلا يقر رباعيه با افطر غدوله خرمه كي فان لم يجد فليفطر على ما اجنيدي بس بسك لاثر ايبي فانه طهور طهور يعني باكا عن أبي هرينة رضي الله عنه قال قال, قال إنها, أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني, ويسقيني فلما ابو أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأىه الإلال فقال لو تأخر الإلال لزدتكم كالمتكل لهم حين أبو أن ينتهوا أبو هريرة جيرت ورزا إخوة إلا سربي تفرمي صلى الله عليه وسلم ناكر ديالا ويصال ويصال معناه وصال معنى إياه إنسان كاتك بروجي دبي بي. باشتيه حتى هو كده قاعدة المغرب مغربي في كاتوا. فيه صلى الله عليه وسلم لو روجي دوام. دقيش ت المغرب زاريو سيم زار دوسه سي زار تن روجك زيادة. هم يبروجو يقذارف تاري. كده هو السرية. هذا ليه كم يوم وقى الله جميع المسلمين. كسرت فيه قطعة وش تعبت و صلى الله عليه وسلم. كسرت فيه قطعة كان. فإنك تواصل يا رسول الله. كان نيدكى دي بخوش دكى طبعا ما بس ديانو نية تطلب بس محمد بكران بس ديانو تبغان لديني خويا فرموي قالوا أيكم متشرلون جواكمنا فإن إني أبيتو يطعموني ربي ويزقيني خويا بالورد قال خوادني نداته من نداته طبعا أوليرك قصية ويا لودك نيك في تعز يعني وقت دي بعشر بين المغرب وبين خديخه نقل قاعدي روج اعتيادي يعني نارق من كلمه بعد المغرب وقبل الفجر بالضبط بالضبط يعني كان اخوي كان يفرك نوخ بل امكن اخوا خايب الوردغان او تونايقي وخشيكه بيديداته شو يديداته شو يداته الله اعلم فلما ابو ان أن ينتهوا على الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال طبعا سيعني بيكر اردوه شف ما مثلا لو يزيد بي خدينا لقيت فلما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم أجلاته ما بدي لو كل متكلي لهم حين أبوا أن ينتهوا لا المعاقب لهم بما يريدهم المعاقب مثل آه, آه مثل صناعي حين أبوا أن ينتهوا يعني نوع كنا بي. بما توانا ما قبول وعن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له لهماش الإمام أبو رياض رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كدفري بعنبلي خواص الله سبحانه وتعالى هذه الأقوال وازنها لا قسيزور قسي, قسي خراب والعمل به كذاري خراب والجهل نفاقية زائلة فليس لله حاجة خداي جورب يسبي هناك في أن يدع طعامه وشرابه وأصدق وأردوه ما بيني فلا مش شيء حتى الزماعش كبعض هنا كذي لا شو عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها وهي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائما ويباشر وهو صائم ولكنه أم ولكنه املككم املككم اير به متفق عليه ذا عايشه تجرد روزاي خواجه سلبي كبي جنبي خواص صلى الله عليه وسلم متفق عليه لفظ مسلم قال رسول بيغنبري خواص صلى الله عليه وسلم خذ مكاني ما ذكر دو ويباشر وهو صائم ولو بشمالي بخويداد ده, ده مباشرة يعني لما اشي خذ وهو صائم ما ولكنه بلد املى ولكنه أملككم لإربي قال خوي بيدجيده أو عندك ز... فيها نداعة تقولين دلتن ولا لبو بيري إذ نداها لبو عن ذي نداها نا عن ذي شئ في كان أملككم. ولكنه نا... كان في الامر الكامل وذلك في رواية في رمضان طبعا للرواية غير بخاري ومسلم اتسألتا كان صلى الله عليه وسلم يقبل ولا يتوضأ امام شيخ البعالي رحمته وعلى السبيل حديث قبلي لجانب الصغير موسيقى مختصر صحيح مسلم قصد أصلاكية اكلا بوضوء لا يتوضأ من بخاري ولمسلم نفسي حادثة كيا هاد لو حادث زي بولو بخاري المسلم بلام أول بس زي بخاري المسلم يلا جانو كلمه لا توضي تدانية لو أنا لا بخاري مسلم كلامي على توضي هكا ومقفش شبابي هاشتديوش الصيحة كا أبو سلمان أبو داوود وغير أبو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري عبدالله كريم عباس رضي الله رضي الله الرجال من ابنه كبيغمبري قواه صلى الله عليه وسلم كالشاقي كرديا لكاتك ليحرام بوا وروا كالشاقي كرديا بروشيش بوا كذا او حديث نسخ بوته كاتك لفربي افتر الحاجم والمحجوم bir daha dua bu agek kala sahibiki dua ay loi daka ay dashi kat hordu jan loi daka oylo daska hordu jan roja daska avlan ona sx buita ona page unite jan dik eks eh ansha tamam kana sx bu duba hadi c'est pas ju ay ou hadi c'est عن شداد بن أوسن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلا التلمذي وصحه أحمد وابن خزيمة وابن حبان صحيح الجامع شيخ المعبى صحيح شداد كريوز جيرتوا كفي أغنبري قرار صلى الله عليه وسلم كالسشديد للبقيع كاتي كلاشاغي دك لرمضان فرمي فتاري كتو او كسا عليك كلاشاغي دك او كتي كلاشاغي شي لبودا كلا بلا ما هو نسخ بوي دو بعديجي خوي خويا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اول ما كريهت كريهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب يحتجمه هو صائم فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذاني ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائمين وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقوه أنس يقول لي مالك يجيط ورزائف وإن سلبي يكن زاد مكروه مستحب نبو كإنسان كالشاق بكاء أو كسي كمروجوة كالشاقي لبو بكاء وزعفري كري أبي طالب كبلاي عليه كري أبي طالب أرزيخ وإلى هردوشان بيتم مثل احتزم هو وصائم طبعا كالشاقي أبي طالب وإلى هردوشيجبه فمر به النبي بيغنبري أخوه بلنزيجي تيبري فقال أفضر هاداني فنمو يؤدوانا واتات زعفري كري أبي طالب أو كالشاقي شي لبو دكاء هردوشان دو ثم رخص النبي بعد ذلك في الحجامه بعد في العجامة للصائم للصائم له بروجوان وكان انس يحتجم وهو صائم و امامي انس مالك بروج يجمو رواه ادى جانوسيم لا لايمين تاجوي عن عبد الله عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتحل في رمضان وهو صائم رو ابن ماجه باسناد ضعيف حديثه صحيح عن عايشه جطره زي قال سلمي كبي جنبي خواص صلى الله عليه وسلم كل لديه للرمضان وهو صائم قالت كلنا أردنا اكتحال سنة بشوبكى. بقى مثلاً مثلاً عليكم بالاثندي في الليل في الليل. لا في الليل معناه ده لو أنا لو تعيق قوة ذكاءه. كناشدي بإسناد ضعيف دعاءنا الصحيح قصدي بهؤا أو إمامنا ذاذي أو إسناده ضعيفة. ملام إسنادي ترى بقوته كذي أو كذي. يعني حكم ده لسه إن إسناد ضعيف معنى أيوني إسنادك ضعيفة. حديثك ضعيفة. قالت المديو لا يصح في هذا الباب شيء. يعني كذا لا يصح في هذا الباب شيء. يعني أوي أمن أمن. أو حديث عنه أو لسمرد شرط شرطه منه أو يعني صحيحني يعني أجبال احتمال حديثه لس شرط بام محمد شرط أبو داود ونسعي غير صحيح به وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم وأكل فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه أبو وردة شيخ طور زاي خواه السري نفهمه كأي صلى الله عليه وسلم فرميتي هذي يقل أيها النبي من نسيه ووصايمون هذي كاتك مرجوها ليشوا خواشتي شيخ واحد يامشتي شيخ واحد صومه برجعي خوي تواك فانما أطعمه الله وسقا هو خواي بورذكار خوارني دايتة خوار بورذكار أو عوي دايتة هل تكش متفق عليه وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة حديث الصحيح هل يكف تاركاته ولا رمضان بل يرثونه بنزاعين أو قضاء إلى سن يوم لسنيا النبي وريث رضي, رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرع القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء فرموداكا رواه الخمسه شغل بانشف الصحيح دانا يا ابو رياضي جيرتوره زي ولا سلبي تقعي غملي خواتي صلى الله عليه وسلم فرمويتي هل يقليه هو اقر شاي وما بيع او يخوي ما بيع فلا قضاء عليه او يسني قضاء كاتبه ومن استقاء فراميك خير شاندا وخير شاندا فعليه القضاء يعني تبديل القرشي لو يخورشتا فعلى القبا او دبيو بيت طاللك حديثك كياتيا بلا غير علماء كان لاستوي متفقين هو هو او ما عن مو ولا كانوا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 كذلك أن شينقوا أو نقوا أتوني يعني يستي خارجي خال يعني أهو كذا غيرها بلهم أو اللي كانوا داود يخوتها وعلى وحمد وقواته دار قطني وعن أبي جا عن جابر عبد الله من عبد الله رضي الله تعالى عنه عنهما أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراء الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرضعه حتى نظر الناس إليه فشريلا ثم قيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة ليه ذهبك لعبد الله لو ما ذهبه قال سبيه ده فرميه بيغمبني قال صلى الله عليه وسلم كاد يقدر تقول لبوته او صاليفته كل بوتل سو... لبومكي لما فَصَامَ فصام بَلَغَ حتى الْغَمِيمِ القراء الغميم لقى يد واد امام حتى بلغ القراء الغميم فصام الناس خلق بروجول ثم دعى من ماء الله عليه وسلم حتى نظر الناس اليه ثم قيل له بعد ذلك إذن بعض الناس قد صار طبعا في كان يغمرك خوارديو يعني نقول بالشين سو كان الوقت له ينود كان قاولات لو اذا بقول بي ضعف يعني النبي ده كفي انقول خلقي بيعملوا يقولك العصا أو أنا صرت بيتكلم كان أو كان يعني إيش تجيب عشان هذا شرنيه حتى الصحابي زكان عمر ده شو شاركيلي سنة لكن مع عدم يبيش تبيان لقوا ده له كان لا يسبح في السفر يعني حتى سنة كان ينقلون لو جي كردو انت لو جي نه كده عندك كوتو ازاتي ني لذك بيغمبر نه كرديا ا تو كي ا تو سني غير وا فقيل له ان الناس قد شق عليه الصيام سلا وانما ينظرون فيما فعلت تصوروني جربت كادوا تذلكي فدعا بقدح من ما بعد العصر دعني اجي اسف حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله أجد في قوة اجد في قوة في الصيام قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أقب بها فحسن ومن أحب أن يصومه فلا جناح عليه حمزي كري عمري أستمي رضاي خلال سلبي اجرتوا كواب يغنبلي فرموي اي بيغنبلي قوي امن لقوم دابينم لقوم رادبينم توانامي كبرو جوب لسفرد لقشد فهل علي جناعون ايه لكات يستفدون جشده براجيب مخيئ جناع عمده يا عمده يا عمده يغنبلي اخوه صنفرموه اوه رخصتك لقوائب الوردقات هاليك اقوالي بقري اوتاك و اوهي حزيك ان يصوم هذيك يصوم ان يصوم ب براجيبهيز جناعي لزميه قصده اوهي لتوانات ده يا عمده و اقول ايه الاقراض ان تصوموا فهو خير لكم أويك دش حديث جديد معنا عين البخاري وغير البخاري قال ليس من البر الصيام في السفر خاص دكتور يعني خير هنا جوانيه بالعكس بيت كابروجبي إشانك أنتي سوالي استعري لي لس كلماني دزاني هل بقدر تكشط بعي هل دي غير ما بس أنا عنده ما زي ساعتي معدي تجدي تكلم ديرك لسه إنسانك إيه راضي أقول بروجي نيته مني بروجي الزكي خي دغدا بلان معناه اولني يك تواناينه بوتم جاي خوي لسل مر قال بعضهم بس بروجي نبي نفسي خوت وازميه ملكو وازمي زع نفسي خوي نكوجي ملكو واصلو عليه من حديث ان عمزه بن عمر سألة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفتر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رأود رقبني والحكم صحاه رخصة دراية عبد الله ابن عباس دشوا رضي الله تعالى عنهم دم من مولد دراية رخصة دراية لبوقس الشيبير متمم سبي ان يفطر افطار ويطعم عن كل يوم مسكينه يقوم لنور صاله مثلا يوم في جيداتلو ولا قبا عليه وقضاش نكته وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كذا لا لاقي غنبدي صلى الله عليه وقال فالمري هلكت يا رسول الله ام به الهلاك أي اي غنبدي خوا فقال وما اهلكك فرمي سبهي الى شبر دي قال وقعت على امرادي في رمضان ودي من جماعه كدول الخازان لما شهر رمضان فقال هل تجد ما تعتق تعتق رقبه امتوانه او كوا عبدك आजाद من بنتيك आजादك قال لا فرمي نخ قال فهل تستطيع تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين لتعني الدوما لسيك فروجي قال لا قال الرواية الشهرية السريب عشر يقول لهم لسر روشي لسر روشي كيف لها قال فهل تجدوا ما تطعم ستين مسكينا فرموين أهدت وعني شرص فقيري تلك قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق دو معك في تمر فقال تصدق بيادة فرمي أويمك خير فقال هل أفقر أعلى أفقر مني كسر من من لابتها لو ما ولم ثم بين لابتها على لو سري سري أهل بيت ما أحوج إليه منا لما يجب أن يشتر صلى الله عليه وسلم حتى فضلت أن يهامه ويغنفر بك مات لو ماضي ثم قال اذهب فأطعيمه اهلك طبعا من ذلك أنت ملاحظتك معنا يا ابنين حديثي لو, لو علماء مني دور. مالك أجل هاتو كابلة باشكلا باشكلا مثلا أي واحد دول بعذاري ينعرف يشكر في تاني كده ولا أي لا بعذاري يعني, يعني باشكلا مادم دلائل هو يحكم هو يحكمي وش بيع لما روي بي وعيلة هتكير رمضان أو دو ثال علما كان شاف يغيري ما بيشافير رضيع وعند سردي دلني أو شمولية ويناك يك قضاء رمضان قعدوا لغار رمضان الشعبان و... و... الشوال. روشي لو اللي ما يشعبان وويعني ما يشوال رمضان درج يسلا كده يبقى لو روجي أنا لما قلت يا زعلان زماعي كنت بزماع شادي كده ش... ش... لا رمضان قد واضح ؟ من, نازل... من نازل عم... كذ قوتي لقضاء رمضان ذبي وشيبي يا نحني اغلب العلماء كان خاص رمضان انا عائشة رضي الله تعالى عائشة امي سلمة رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم وقد عليه داعي عائشة بنت زي خديجه الرضا قائل للجامي دفنوك في عبدي صلى الله عليه وسلم زنا بدمه بلام دائما هموا زنا بتكاني كليركان قديم من جماع هم ويهن الدماغه نبغي الشيطان نهض عن ذي فريقك لا ثم يقتصره دعاه بروشوده ودعاء خويه شوش ويصومه وبروشيش لهم وزاد زاد مسلم حليل أم سلمة ولا يقضي فلما قضي نذكره وقضي له قضي أو تأسيدنا لكن الجماعة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بني خراسان فرميتي من عليه صيام صام عن وليه متفقون عليه داعش بني خراسان فرميتي هل ب بلا أوي جهدي ما أو كان عدلوا إمامنا كباس يأكد يوم أو برمودا كباس لا برجبوني نظرة نجر رجيم رمضان بلى من العلماء هاي علماء كان سعودي وغير غير سعوديش علماء كان هيا بباس يأكد لك عام بي من وقى بلى من بقوم مطمئن من هذا الأوي كوا قصدي رجيم نظر بي نجر رجيم تيادي بي سبحانك اللهم وبحمدك سبحان لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين